السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم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 عبد الله السميع العليم من الشيطان الرديم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لامي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون.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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الشياطين كفروا الشياطين كفروا الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هروت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر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 ولبئت ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرديم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا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 إذ تبرأ الذين تتبعوا من الذين تتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تتبعوا لو أن لنا كرامة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريح الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 وما يتذكر إلا أُولُ الَّبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِلَّةً كَرَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُ الْعِلْمِ والملائكة وأول العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أُوتوا الكتب إلا مِنْ بعد مَا جاءهم العلم ضعيفا بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَرِيعُ الْحِسَابَ فإن حجك فقل أسلمت وجهي لله وَمَن تَبَعَنَ وَقُل لَّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيكَ الْبَلَادُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 ولا تفتدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا بآياتنا توفن صليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب،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 رب موسى وهارون عوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى مجيت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه, فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويتقى مما الصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويته الموت من كل مكانه وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تحتفنا الله غافلاً عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذرنة يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وتكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.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 ترابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كتبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صف فالزجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بزينة الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إلا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ فَتَعْتَبِرَتْهُمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنْ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ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 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ملك الناس إله الناس من شر الوتوات الخنات الذي يوتوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العالم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجب جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر ثقما اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر ثقما <تصفيق> اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اني اسالك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين والمستضعفين اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك وشفاء من شفائك على هذا الجسد فيبرأ اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الجسد فيبرأ بسم الله ارقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نفس او عين حاسد الله يشفيكم الله يشفيكم الله يشفيكم الله يشفيكم بسم الله ارقيكم بسم الله ارقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نفس او عين حاسد الله يشفيكم الله يشفيكم الله يشفيكم بسم الله أرقيكم بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم وعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهم ومن كل عين اللام وعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهم من كل شيطان وهم ومن كل عين اللام، وعذكم بالله العظيم من شر المس والسحر والحسد وجميع الأثقام، وعذكم بالله العظيم من كل نفس خبيثة ومن كل عين خبيثة، وعذكم بالله العظيم من كل نفس خبيثة ومن كل عين خبيثة، وعذكم بالله العظيم من شر الأمراض والأثقام والأوجاع. وعيذكم بالله العظيم من شر ما يلقى في البحور ومن شر ما يدفن في القبور وعيذكم بالله العظيم من شر ما يسقى في البتون وعيذكم بالله العظيم من شر ما يرش على عتبات الدور وعيذكم بالله العظيم من شر الأمراض والأورام والأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء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 بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم، من كل داء يبرئكم ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم، بسم الله أرقيكم، لا بأس طهور إن شاء الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين،